نستعين إ とに気づい ا ل ص ر ا か?」 「なんでこん ل こと言うん ل すかね?」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 قال إ ن ك م م ا ك ث و ن لقد ج ئ ن ا ك م ب ا ل ح ق و ل ك أكثركم ن ل ل ح ق ك ا ر ه و ن أ م ا ل ا م ل ا م إ ن موسوعه النابلسي و ج ه م و ر ل ل ن ا د ه م يكتبون ق ل إن كان ل ر ح م ن و ل د فأنا أ و ل ا ل ع ا ب د ي ن س ب رب ح ا ا ن ل س م ا و والأرض ا سبحان ا ت ل رب س م ا و ا ت والأرض رب العرش ع موسوعه ا ي ص ف ن فذرهم ي ض و ي ل ب ا ل ن ا يومهم ا ل س ي ي ل ع ل و ن و ه م الاسلاميه ذ ي في ل م ا إ ه وفي ل أ ر ض 「こころの星の部屋は誰かが知っているようである。 شهد بالحق و ه م ي ع ه النابلسي للعلوم ه م الاسلاميه ن ه فاصفح ع ن ه م و ق ل س ل ا م ف س و ف ي ع ل م و ن